بروس التفسير وصول الفقه إن شاء الله نستلم أيتها ما تفضل نتدي إن شاء الله بتفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسيه الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة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 ولا يظلم ربك احدا وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا اليه كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو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 قال وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلت بي نبات الأرض فأصبح شيء من تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدر مهما بلغت الدنيا ومهما بلغ ملك الإنسان فيها فإنها تزول وهي إلى فناء والدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باقي والعاقل الرشيد والذي لا ينظر الدنيا وما فيها ويعلم انها ليست لحي وطنة والعقلاء هم الذين اتخذوها معبرة واداه إلى الوصول إلى رضوان الله جل, جل في علاه قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنون زينة الحياة الدنيا هذا رد على المشركين الذين دائما يفتخرون بما عندهم من من الأموال الطائلة وبما أيضا ما يملكون من من الأماك والأراضي والوجهات والسلطان والجه وأيضا الولد كسرت الولد وكما قريبا لما دخل جنته وهو يفتخر بما بما يملك من المال ويملك أيضا من الولد فقال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فاخبر الله جل وعلا بمن يتزين عن من يتزين بهذه الزينه في الحياه الدنيا ولا يهتم بالاخره انه يكون غاصرا في الدنيا وفي الاخره فإن الله جل وعلا يجعل يجعل همه وغمه وحزنه وكآبته على هذه الدنيا ما تراه يرتجف إلا على على دراهم لا يحب الا له ولا يبغض إلا له لا يعطي اهتمنا الا من اجل إلا من أجل الدنيا والدنيا عند الله جل وعلا دنيه لا تساوي لا تساوي شيئا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وخير أمل المال والبنون زينة الحياة الدنيا نعم المال فيه خير نعم فيه خير وفيه شر وفيه شر والأولاد ايضا والبنون قد قد يكون المال والبنون فتنة على الإنسان فان الإنسان يهتم بالمال ويهتم بالولد دون اهتمامه باخرته دون اهتمام بتوحيده دون اهتمامه بعبادتي لربه جل في إن لم يستخدم المال لله جل في وفي طريق الله جل في فهو عليه وبار إن لم لم يطوع الأولاد لله جل في ما اكتسب إلا العقوق وما اكتسب إلا النيران فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لاربعه نفر رجل أتاه الله المال والحكمة والعلم يصلت الحكمة على المال فيعرف لربه في حقه ويصل به رحمه فهذا بأرفع المنازل ورجل آتاه الله المال العلم الحكمة ولم يأتي مالا فقال إما منحني الله ما منح فلانا لا فيه ما فعل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الاجر سواء هما في الاجر سواء إنما الاعمال بالنيات إنما كنوا من الشاهد الذي سأتي ورجل آتاه الله المال ولم يؤت الحكمة فهو يعيث به فسادا يمينا ويسارا فهذا بأنزل المنازل عند الله جل في علاه وانزل منه منزله او هما في الوزر سواء الذي قال اتانا الله مالا مثل ما اتى فلان لا فعلنا فيه ما, فعل ما, يفعل ما يفعل فلان فالغلط المقصود المال قد يكون وبالا على على الانسان كما قال الله جل فعلاً عن الاغنياء عندما قالوا إنما اتيتوا على علم عندي كما قال قارون وأطرابه قال الله تعالى عنهم أنهم يقولون كلا إن الانسان كلا ان الانسان لا يطغى الراء استغنى ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بين بان المال الصالح فائدة ان يكون في يد صالحه فيستخدمها لله وبالله وفي الله قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح نعمل المال الصالح للرجل الصالح ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدسوري بالاجور ذهب اهل الدسوري بالاجور فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قلتم سبحان الله الحمد لله وإلى الله بيناهم التسويح بعد الصلاة ثم جاءوا يجأرون فقالوا يا رسول الله هؤلاء تصدقوا بفضل المال وقالوا ما قلنا قال ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا قال والباقيات الصالحات هنا فيها أيضا دلالة واضحة على أن الباقيات الصالحات أنفع للإنسان واختلف العلماء في الباقيات الصالحات ما هي الباقيات الصالحات؟ البقيات الصالحات قلب بعضهم البقيات الصالحات هي خوف الله للقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر وأيضا قد وردت أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم على على ذلك أن البقيات الصالحة والصحيح أن البقيات هي كل الصالحات هي كل الصالحات وإن كان بعض العلماء على خمسة أقوال بعضهم قال على ما ورد من حديث رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عجزتم عن الليل أن تكابدوا وعن العدو أن تجاهدوا فلا تعجزوا عن قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فقولوها فانهن الباقيات الصالحات فانهن الباقيات الصالحات ويصفر طبعا مسائل مسائل الاسانيد في هذا الباب كما تعلم قال والباقيات الصالحات وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الحكمه من انها هي الباقيات الصالحات لانه التسبيح في التنزيه تنزيه الله جل في علاه كل نقص وعيب سبحانه جل في علاه وتحميد الله ان تحمد الله جل في علاه عن كماله وجلاله وبهاءه وعظمته وان تحمد الله جل في علاه على صفات الجلال والكمال وان تحمد الله جل في علاه على نعماءه واحسانه وان توحد الله جل في علاه فبالتسبيح وبالتحميد توحيدا لله جل في علاه تنزيها له عن الشريك وعن الند ثم تكبر الله عن كل شيء وتعلم أن الله أكبر من كل شيء فهمتك له وعبادتك له وسيرك له وأنت ما تريد إلا هو سبحانه وجلّه جل في علاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحة وزاد في ذلك هذا قاله مجاهد وعطاه وأكليما الضحاك وأحدهم نعفنا مسؤول عن ذلك قال سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إبلاه كنز من كنز جمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى هل أشعري وقيل يا لا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله ولا, ولا قوة إلا, إلا بالله هذا قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من رؤية أحمد لكن كما قلنا من رؤية ابن أبي طالب في موسنى أحمد الرابع والكلم الطيب الخامس العمل والعمل الحسنة الحسن وهذا ورث عن قتادة عن نابس والصحيح ورث في ذلك مجامع الخير في البقيات الصالحات قولا وفعلا واعتقاداً مجامع الخير في البقيات الصالحات مجتمع قولا وعملا واعتقاداً قولا وعملا واعتقاداً قولا باللسان يكون بقول للسان وعملاً بالجلان هو اعتقاداً بالجلان وعملاً بالأركان هذه البقات الصالحات فالبقات الصالحات قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبع عشرة تركع في اليوم والليلة بن الله له قصرا في الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ما من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله الأحمق على النار قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعا ما سجد عبد لرب يسجد إلى رفع الله يضرب يحط عنه ويأخذه هذه بقات الصالحات هالبقات الصالحات هي الذكر الاستغفار كسرة الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من من لازم الاستغفار يعني جعل الاولوه من كل ضيق فرج ومن كل هم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وايضا الباقيات الصالحات كثرة الذكري بقولنا لافعلوا ذاكرين الله كثيرا وذاكره كثير الباقيات الصالحات حسن الاعتقاد في رب العباده الباقيات الصالحات رقة القلب ونقاؤه رقة القلب ونقاؤه لا يحمل على أحد لا يحمل بغيا ولا حقدا ولا حسدا ولا غلا هذه البقيات الصالحات حقا التي ينجو بها المرء ويقترب بها, يقترب بها لرب الأرض والسماوات. قال الله جلالي المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاء خير عند ربك ثوابا بأن الله جلالي عندما رأك تؤثر الاخره على الحياة الدنيا أعطاك الدنيا قبل أن يعطيك الاخره في سورة النزاعات ما بخال الله بلا فلا آخر الآيات. الشاهد ما قلت خرجك فان فمن اثر حياه الدنيا وان من اعطى وطق لا وان تعال تعال الله تعالى من تغى وأثر الدنيا هو الماوى وان من خاف رضي هي المأوى فمن آثر حتى الدنيا على الآخرة لا يمكن أن يجد له نصيبا عند رب جل في علاه وقد آثر الأدنى أو استبدل الذي هو أعلم الذي هو أدنى وقد قال علماؤنا أبخس الناس صفقة من بعدينه بدنيا وأبخس منهم صفقة من بعدينه بدنيا غير وأبخس منه صف صفقة من بعدينه بدنيا بدنيا غير قال فأما من أعطى قال الله جل في والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل أن تؤمل في ربك الخير كل الخير فإن الله جل فعلا لا يضي عباده وإن الله جل فعلا يعني يفي لعباده بما بما, بما وعدهم وأن الله اشترى, لهم أو اشترى أنفسهم وأمولهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة وقد يكون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تراه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت آثار الصفات الله جلالفعلاء تظهر في أخلاقياته ومعاملاته عندما قال لجابر بعني يعني بعني هذا الجمل قال لا قال بعني فقال بعدما بعه له واشترت حملانه قال له أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهما قال هنا يقولون هنا يعمل بأن الله جلالفعلاء وعد اشترى من مونين أنفسهم ومولهم بأن لهم الجنة فأعطاهم اموالهم وأنفسهم وأعطاهم الجنة سبحانه جلالفعلاء جل في علاه صدق مع الله جل في علا يرقى بها المرء إلى المعالي فقال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وايضا انظر هنا في قوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما قال الحياة فقط قال الحياة الدنيا ليصفها بأنها دنيا متعجلة ترحلت متبرة والاخره ترحلت مقبلة فكانوا يقول وإن إن كانت زينة الدنيا فإناء إلى فناء إلى زوال وتعلمون بأن بأن خير الدنيا مشوب بالكبر لا يمكن أن يكون الصوفية نقيا بحال كان قائما بينك وبين ربك ما لك عند ربك اللي لك ولا الله بحق لا إله إلا أدخلنا رمضان ولا تخبرنا على رمضان إلا بصحيفة بيضاء نقيه ولا تمكن منا أحد قط ولا تمكن منا الشيطان ولا أنفسنا ولا تمكن منا أن نعصي أحدا أن, أن نعصي أحد أن أن أن نعصي معصية ظاهرة ولا خفية ولا نعسيك في أحد من خلقك بحال من الأحوال. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وأنت أرحم الرحيمين قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. شو خير عند ربك أيضاً فيها الدلالة على علو الله فيها. فيها جل في علاه. العندية تثبت علو الله جل في فيها إثبات علو الله جل في علاه عليكم السلام ورحمة فيها إثبات علو الله جل في علاه. قال قال عند ربك وقال عند ربك ما قال عند الله قال عند ربك لان المساله عطاء ومن والمساله فيها جنات و الله هو الذي غرس كرامتهم بيده سبحانه جل جل في أولاه قال ذلك الذي تقول اعددت لهم يعني هؤلاء الذين اعددت لهم قال اعددت لعبادي الصالحين ما لعين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال هؤلاء الذين تسأل أصحاب الفردوس الاعلى غرست كرامتهم بيدي عند ربك وهذه أيضا فيها اتساع المخيل على ما ترى وتريد وتشتهي تريده عند ربك لا لا لهم فيها ما يشتهون كل ما تريد وكل ما تشتهي تريده عند الله لا لا ياتيك في لحظة هو القوي القادر إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون لذلك قال خير عند ربك ثوابا وخير أملا ثواباً ثواباً وهذه أيضاً ثواباً ممكن نستفيد منها فائدة عقضية مهمة جدا خير عند ربك ثواباً ما الفائدة التي نستفيدها من قوله ثواباً خير آمل طبعاً هذا على طمأنية القلب أنك سيكون لك فوق ما تؤمل وترتدي عند ربك في علا. ما تؤمله سترده عند ربك طبقات علوا فوق العلو لكننا لما يقول خير ثواباً أريد منها فائدة عقدية فائدة علمية فائدة القية فائدة منكم نعم إيش قالوا؟ ومن برضه كل إثابة على العمل والإنسان مجزي بعمله. إثابة على؟ إثابة العمل. لا وعند ربي كل الخير وبالأكثر من ذلك. السبب الأعظم المرجو العبد هو من عند الله. نعم. إجابات كلها إجابات سديدة لكن بقي شيء آخر لابد أن أريد بقي شيء آخر أريد إجابة جهيدة بقي شيء آخر أريد عليكم السلام عليكم سعيد يا استاذ سعيد النقيب المتخلف من أيام أريد الاجابه وما خدش ما خدش دروس نشوف قريبة سالفة لفظه جيد إجابة جيدة لكن لكن يعني أنت تقارب لكن ليست هي زيت انتظر الاجابه يقول سلفي أن العمل سبب في دخول الجنة وليس هو المنجي يقول الثواب جيد, جيد الثواب ليس يصفها لأنه لم يصفها بنفسه خلاص جيد جيد أجابت جميلة جدا وكلها أجابت صحيحة لكن ما وصل في أحد أجاب وقال أن في هذا رد على الجبرية هذا الذي أردت منهم لأنهم يغوصونهم وطبعا ناديت على سعيد لما تقطع نفسي وسعيد كانه لا يسمع بقى بيقول نعم بيقول نعم كأننا بيقول له لو سمحت عايز كبات ميا وهو يعلم أننا لا أنادي إلا أنني أريد الإجابة البشرون سنعيم هو ختمها قال لا يعني ما في أحد أجاب بذلك هذا هذه مهمة جدا أنت تنظر وهذا فيها رد الباهر القاهر على على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ نعم قلت لك أنت مقارب أنا ما بخذتش حقك يا سلفي أنت قلت لكن ليس على ما قلت أنا أنت قلت على تأويلهم في السواب فلذلك أشرت إليك أشرت إليك قلت قلت أنت تقارب عندما اجبت هي إجابتك موجودة بعد اذنك قال قال, قال. في رد على الأشعار بتأويل الرحمة في السواد. ليس هذا الذي أريده صحيح ولا لا خلاص ممتاز والآن أنا قلت أنت قاربت وفتحت لك الباب لما قلت لك قاربت على أساس أنت الحمد لله وصلت على الباب ستدخل فقط فما دخلت فالمسألة هنا في الرد على الجبرية في هذا الباب ولأنه السبب ما كان إلا, إلا مقابل لأعمالهم وأفعالهم فأذبت لهم الله عملا ثم أذبت لهم السبب الذي وعدهم به كما قال الله تعالى أن تلكم الجنة ورسموها بما كنتم تعملون نعم فاذا هنا في هذا الباب على, على هذه المسألة من الأهمية بالمكان يبين لك فيها الرد على هؤلاء خير زوا خير عند ربك زوابا وخير وخير آملا أيضا أيضا فيها انتزاع ولكنه من بعد لكن ينظر فيه فيها انتزاع في الرد على المعتزل فيها انتزاع في الرد على المعتزل. لأن المعتزر يرون أن الجنة مقابل العمل يرون أن الجنة مقابل مساله المسألة في هذا الباب وفي قول للفعل والباقية الصارحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا في انتزاع على أن على أن على أن الجنة ليست مقابلا للعمل لكن عملك هو الذي جرك إلى أن تفوز بهذه المكافأة الكبيرة التي هي أعظم بكثير من عملك وهي الجنة هذا مفاده قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة في عمله قال ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته قال خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير أملا وما تأملو تجدوا ما تؤملون تردون وهذه هذه هذه حقا ما تؤملون في ربكم تجدونه فإن الله من أمل شيئا في ربي وجده وعن الله جل وعلا يعطيك فوق ما تسأل وفوق ما تؤمل وترتجي لأن الكريم يكفيه فقد التعريض بالسناء فكيف أن تتسنى وأن هو مقام التوحيد الذي تقوم به ساددا متذللا عابدا راجيا متضرعا متمسكنا تصرف عمرك ووقتك وحياتك لله جل وعلا فإن الله شكور فإن الله شكور لن يضيع لك ذلك ويعطيك فوق ما تامل وترتجي ما املته تلده فوق ذلك ووالله ما تاميلك الا منه اراده لك واراد فوق ما تامل والله والذي نفسي بيدي والله وبالله وتالله تاميلك فيه منه واراد لك فوقه وانت غافل لا تعلم شيئا فما تامله فمنه ليس منك الرجل آخر اخر, آخر, آخر الرجال الدخول يعني تعلمون القصه المشهوره وان قال ربي ابعدني عن, عن النار طشباني لهيبها فابعده الله جل وعلا فانشا له شجره فنظر لها قال استظل بهذه الشجره قال ولا تسأل بعدها قال ولا اسال بعدها فاستظل بالشجرة وانتظر بعض الشيء فنظر فوجد ورد الجنه وفتح له باب الجنه وانظر لاهل الجنه فقال ربي قربني من الجنة قال يا ابن آدم ما أخدرك اما أعطيت العود والمواثيق من, من ألا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى ما لا, يرى ما لا صبر له والله يعذره طيب من الذي أراه ما لا صبر له من من الذي فتح له الطاقة ليرى ما لا صبر له الله الذي في فالله جلال فعله الذي فتح له بابا ليرى هذا الخير فيؤمل فيعطيه الله جلاله ما أمله وإن الله إذا أراد لك العطاء أوزع في قلبك الدعاء كما قال عطاء قال الله تعالى عن أهل العراق عندما رأوا الجنة قال لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون فأما قال الله رافع الألهم يدخلوها وهم لا ي وهم يطمعون قال ابن عباس لولا أن الله أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها لولا أن الله أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها سبحانه وجلّا جل في علاه لذلك أنا نقول أنه من أمل خيرا في الله فإن الله هو الذي ابتدع له هذا التأمين فليعظ عليه بنوارز وليعلم أنها بشارة خير من الله رافع الأل ما أوزع في قلبي أن يؤمل ذلك وربي إلا أنه يريد أن يعطيه ذلك يدعو المرء, ويدعو المرء ربه ويرى أنه يدعو بجرأة وبجاحه ويعلم من نفسه النقص والعجز والمعصية والتجاوز والتعدي ويقول ما هذه البجاحة التي يتبجح بها هذا المكلف؟ لكنه ما يعلم بأن الله قد أوزع في قلبه ذلك لحكمة بلغة والله أرحم الرحمين وأحكم الحاكمين والله جل في علا لا يرد العبد خائبا لكن من الذي فتح له الباب للمناجاة والدعاء من صد عنه الباب فهو من بداية الأمر يعلم أنه لا يريده ومن فتح له الباب فقد أراده فليلج وليسرع وليتقي الله ربه جاهدا حتى يرتقي، وإن ارتقى لا لا يمكن أن ترد من يستطيع أن يسقطه بحال من الأحوال، لأن الذي رقاه هو الذي اسماه هو الذي ثبت قلبه واعطاه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبالة يعني يوم القيام وطر الجبالة تحسبها جاملة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أدخن كل شيء صارت كثيبا مهيلا سير الله الجبال وجعلها كثيبا مهيلا وطر الأرض بارزة وهذه الأرض عندما قال الله كما قال الله جل يفعلها الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار كما نسير الجبال ترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وهذه دلالة على قدعة الله جل فعلا وردا على الكافرين والأفاكين والدهريين والطبائعيين الذين يقولون ما يفرقنا إلا الدخ والله جل فعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما بدأنا أول خلق نعيد الرجل قال إن أنا ميت فاسحقوني ذروة في البحر وفي البري فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجمعه فامر الله البحر ان يجمع ما فيه وامر البر ان يجمع ما فيه فقام ممتسبا بين ذا الله جل في علاه قال ما حملك على ذلك قال خشيتك فادخله الجنة الله جل في علاه برحمته بخشيتك الغرض المقصود بان الله جل في عدهم عدا ويحصيهم جميعا احصاء تاما قال الله تعالى ان كل من في السماوات والارض إلا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا قال ولما نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وهذه يعني نقف عندها لأن الوقت أزف أخذنا وقتا كثيرا نقف عندها ونرى كيف احصل الله الأعمال أعمال العباد الفوائد المستمبطة المغلول بحق من شغلته الدنيا عن الدين لا تقطعن نفسك عن الخير ولو بشق تمر كما قال سلم نمتق النار ولو بشق تمر ولا تحقرن من المعروف شيئا من عرف, الل من عرف الله زهد في الناس عظيم ربوبيه الله جل وعلا على ما يحدث في الجبال تكون كثيبا مهيلا وتتلاشى من الارض كلياتها اثبات الحشر والنشور ففي اسئله فضل